وَإِنَّهُ لَهُ دَوَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَسْتِ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا 119. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين 110. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 أكذبوا بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتون بآياتي ولم تحيقوا بها علمًا أم ماذا كنتم تعملون؟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 فقف الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحت بها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخن كل شيء إنه خبير بما تفعلون